أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَوْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبلهم كانوا اشد منهم قوها واساوا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بِهَا يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون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 يخرِرجُ الْ الحيَ منِنْ المَييتِ وَيُخررج المَييتَ منِن الحَي وَ يُحيل الأأَوْضَ بعد مَوْوتهَا وَكذَلِكَ تُخْرجون وَمنِْ آياتِهِ أَنْ خَلََكُم مِ تُ رَبِ سَُّ إذَا أَتُ بَشَتََشون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم, وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ف...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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَوْعِدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُؤْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُثِقَكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فضله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 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأوضى بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون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 أأَذَلِكَ كَوا يُْفكُون وَقالَا الذيينَ أوتُ الْعِلمَوإمَانَ ل قَذِلَ بِستُمْ فيِي كتابابِ اللَّهِ إ يَْم البَعْث فهذاَا يَْوم الْ البعثِ وَلَِكُم كُتُم لا تَعلمون فَومَئِذِ الل فَع الذيينَ ظَلَموا معذِرَتُهُم وَلهُم يُسْتَعتَبُون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطئون كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا